Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. name of Allah, Merciful, Merciful Khaf, and the Quran is the same In the name Aiza metna wakunna turaan, zalka rajaum baid. Qad alimna matan qul arzu minhum wa aidana kitab hafiz. Bal kathbu bil hatt lama jahum fahum fi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 Kullun khabar Rasul, fahatq wajid. Afaina bil khulq al awal, balhum filabsem min khulq jadid. Waladhlakun al insan, wanaglamu matu asus bhih nafsuhu, wanahnu akurab ilyih min habl al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 وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتدم مريب الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه في العذاب الشديد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 Inna fi ذalik laذikra laman kan lehu qalbun au alqa ssamah wa hua shaheed Walakad khalakna samaawati walakarza wa ma bayinahuma fi sitte ayyamin wa ma ma ssnaa min luguub فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدب رك الجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق